إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نعمف عليهم غير المغضوب عليهم والظالين آمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك وما ربك من ظلام إليه يردع المساة وما تخرج من ثمرات من أكمامها ولوما تحمل من غنفا ولا تضعوا إلا بعله ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وظل أن هم ما كانوا يدعون من دون الله وظنوا ما لهم من محيط وظن انهم ما كانوا يدعون من دون الله وظن وظن انهم ما كانوا يدعون من دون الله مقط وظن انهم ما كانوا يدعون منه قبل وظنوا ما لهم من مهيص لا يسأل انسان من ذؤاء الخير وان مسه الشر فييئوس قنوط ولئن ألقناه رحمة منا من بعد ضطاء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وليرجعت إلى ربي إن لي عنده للأسنى فلننبئن الذين كفروا بما أملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإِذَا أَنَعْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَضَلَّ ضَلَالًا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَشَّوْا الشَّطْرَ فَنُودٌ آءٍ أَبِيضُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ فَالْأَضَلُّ مَنْ هُوَ فِي مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ مَن أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكد ربك أنه ألا كل شيء شهيد ألا إنهم في برية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.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 وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حاميم آمين شينقاك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو الالي العظيم وهو الالي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فرطهم انه والملائكه يسبحون والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حبيب عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنبر أم القرى ومن حولها وتنبر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في الشعير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 الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا مِن بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا تلمة سبقت مضبك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوبثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لآجل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير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 والذين آمنوا مشفقون منها ويألمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لذير ضلال بريد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحبد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لفي ضلال بعيد وإن الظالمين لهم أذاب أليم ترى الظالمين مشقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا أمنوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وامنوا الصالحات قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه لذله فيها حسنى ان الله غفور شكور الله اكبر الله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 أَمْ يَقولوا نَفْتَرَ الله أَمْ يَقولُوا نَفْتَرَ علىى اللهَّ كَِباء فَإَّشَ إلههُ يَختِم أَلَ قَلبك وَيمْح اللههُ الباضِل وَيُحِفح وَيُحف الحَقَّ بِكَ لِماتاتِه وَيمْفُ اللهَّ الباطِ لَ وَحِفُ الحَبق وَلو وََيمْفُ الله البعاطِلَ وَيُحِفُّ الحََّ بِكَِماتِهِ إنهُ عَليمُم بِذَا ت وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأهو عن السيئات ويألم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وأمنوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم أذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصيط وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأهد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَاللَّآئِ فِيهِ يَشَاءُ رِسْكًا لِّحِيفٍ يَظَلُّ النَّوَائِبُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُ الَّذِينَ مَا كَسَبُوا وَيَأْفُونَ كَثِيرٌ اللهُ أكبر الله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 أُولَئِكَ بِقُنُتِهِمْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفَوْنَ عَن كَذِبٍ وَيَأْلَمَنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يدفنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين اشتجابوا لربهم وقاموا الصناة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ أَفَاءَ وَأَصْلَحَ فَمَن أَفَاءَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا أَلَهُم مِّن سَبِيلٍ إِنَّ سَبِيلَهَا لِلَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بغير الحق وَلَائك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمْ يُصْبِرُوا وَكَفَرُوا إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَذْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَشَرَ الضَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مرض من سبيل وَرَأَوْهُمْ يُغْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاشِرِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْهُمْ صَرْفًا خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاشِرِينَ لَأَمِينَةٌ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ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 الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تطير الأمور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي رَوْحٍ مِّنَ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنُضِلُّ بِكُمْ الذِّكْرَ صُحْفًا أَمْ كُنتُمْ عَوْمًا مُّسْرِجِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضامة الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الأزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تحتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فعنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الهلك والأنعام ما ترتبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقلنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينِ أَمِ اتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتِهِ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَضْرَبَ بِهِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا يتوارى من القوم من سوء وهو كظيم أو من ينشأ في الشرية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناذا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما أبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يقرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آهالهم مستدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال متربوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا, وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم بي فانتقمنا منهم فانظرو فانتقمنا منهم فانظرو كيف كان عاقبة المكذبين الله أكبر, الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله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 قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إِلَّا الذي فقرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية فِي عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءه الحق ورسول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 ومن يعش عن ذكر الرحمن مطيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليطدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئت ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي وَمَن ومن كان في ظلام مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلَّذِيٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ أَنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلذِّينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَإِذْ تُسْأَلُونَ مَنۡ أَوۡسَلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ أَجَعَلۡنَا مِن, من, من دُونِهِۦٓ أَحۡنَانَ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 وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما تشحنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أما لقير من هذا الذي هو مهيل ولا يكاد يبين فَلَوْلا انْغِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَضَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آتَيْنَا هُنًا فَتَقَنَّى مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا وَلَمَّا عَبَرَ بَنُو نُوبِيَةَ مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ كَفِهُوا يَصُدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لك إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَمَّا عَلَيْنَا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعونها ذا قراط مستقيم ولا يصدنك الشيطان إنه لكم عدو مبين الله أكبر الله أكبر الله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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يدخلون الجنة انتم وازواجكم تحدرون يضاف عليهم بان يؤتضاف عليهم بصحاف من ذهب وابواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله أكبر الله أكبر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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أما لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدوه فأنا أول العابدين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 فأنا يؤفتون وقيله يا رب إن هؤلاء طول لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون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 فَإِنَّ كِثَانَ لَذَاعَاب إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا عَلِمْنَا مَجْنُونٌ إِنَّكَ حَثِخٌ عذابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ ع فَنَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ الله الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم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 مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مجرمون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل مِنْ العذاب المهين من فرعون إن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 وارقين اهُم خير ام قوم تتبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن لا اسرهم لا يعلمون الله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 فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العديد الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين بِسُندُسٍ مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلَيْن كَذَٰلِكَ وَسَوْجَنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاتِحَةٍ آمِنِينَ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ انما يستغناهم برسالك لعلهم يتذكرون فاوثق بانهم مرتخون الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبهت فيها منه وتصريف الرياح واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات, آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصره استكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَّقَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ فِيهِ سَفِينَةٌ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا منه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يُغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَجَلَ يَوْمِ اللَّهِ يَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَثَّمَ أَثْمَهُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ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 وَأَيِّ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِمْ وَنَظَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره, وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون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 متقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يجمعكم الى يوم خيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاتية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم, وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخرتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون